عندك يا إبراهيم هل يجوز دخول الكافر المسجد؟ هل يجوز دخول الكافر المسجد؟ هم؟ هكذا إبراهيم يجيب ها. طيب هات نعم حسنته جمهورها العلم تفقوا على أنه لا يدخل المسجد الحرام المسجد الحرام لا يجوز دخوله عند جماهير أهل العلم ومساجد الأخرى اختلف الجمهور فيها فمنهم من قال نعم يدخلها بقيده وإذن أهل الإسلام إذا أذن له أهل الإسلام فلا بأس بالدخول ولا يأذن أهل الإسلام إلا بمصلحة في دخوله ومن المصالح التي ذكرت المصلحة التي ذكرت من أجلها يعذن أهل الإسلام في دخوله وإن الأصل لا يدخل ما هي لإصناع شيء نعم أو أو يرجى إسلامه يتأثر يرى الناس يصلون يعبدون الله ويرافعان أهل الإسلام ويسمع القرآن يتأثر كما تأثر الأعرابي وتأثر أيضا كذلك ثمامة وثال وتأثر أيضا جميل المطعم وجماعة جاءوا دخل المسجد وتأتعوا فإن كانت هناك مصلحة من دخوله غير الحرم أما الحرم في جميلها العلم يرون أنه لا يجوز أن يدخل الحرم للمسجد المسجد ولا كذلك مكة فلا يجوز الكافر أن يدخل المسجد ولا مكة أحسنته أما غير الحرم ففي خلاف عند الجمهور فبعض أو البعض منهم يرون أنه يدخل لكن بقيد المصلحة وإذن أهل الإسلام إذن أهل الإسلام بمصلحة يأذنون وأما يدخل عبثا هكذا يطوف وينظر يصور بعض الأمور التي تعجبه أو ينام ويأكل في المسجد فلا يجوز دخول الكافرين المساجد بمثل هذه الأمور وأما إن كانت هناك مصلحة في دخوله وأذن أهل الإسلام بدخوله فلا بأس أحسنت والفريق الثاني منهم منع دخوله مطلقا لا يجوز مصلحة أو غير مصلحة لا يدخل من الجمهور لا يدخل أبداً وهذا قول من قول عمر, عمر روى عن عمر روى عن عمر نعم عن علي وعن أبي موسى وعمر عبد العزيز حسنده والإمام مالك من أمة لايمن أربعة ودراية مشهورة أصحيه عن من عن أحمد رحمه المنصوص عليها درايه المنصوص عليها عن أحمد أنهم يرون أنه لا يجوز للكافر إن, أن يدخل المسجد ودليلهم لهم عند غيركم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في إخراب هؤلائك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هؤلاء ما يدخلوا، ما كان لهم أي ما ينبغي لهم أن يدخلوها هذه الصيغة كما تقدمت معكم تفيد المنع تفيد المنع فقالوا هذا الدليل على أنه لا يجوز دخول الكافر المسجد لأن الله يقول ما كان لهم أولئك كما كان لهم وهذه مصيغ المنع أحسنتم كما تقدم معكم التفسير طيب هذا عند الجمهور أن المسجد الحرام لا يدخله وأما بقية المساجد اختلفه فيها هنا قول لأبي حنيف وأصحابه أو لبعض أصحابه وأن بعضهم خالفه أنه يجوز دخول جميع المساجد حتى الحرام لا بأس به دخوله أحسن والآية إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا إيش قال فيها؟ أي حضور استيلاء واستعلاء وكذلك أيضا الحضور تواط وهم عرات هذا لا يسمح أبدا كما قال الله إنهم مشركون نجس فلا يقربوا المسلم الحرام بعد عامهم هذا قال المقصود بذلك أي الحضور على سبيل الاستعلاء يحضرون مستعلين على أهل الإسلام مستولين على البيت يحضرون أيضا طائفين عراه فهذا لا يجوز لهم حتى غير عراه الآن لا يجوز لهم أن يمكنوا من الحرم فهذا هو المقصود به في الآية والصحيح من هذه الأغوال نعم قول جمهور أهل العلم أنه يجوز الكافر أن يدخل جميع المساجد إلى المسجد الحرام يدخل المساجد إلى المسجد الحرام ودخول المساجد بمصلحة يكون هناك مصلحة هذا قول كانت قول أكثر أهل العلم هذا الذي سمعته وأما قول الحنفية في مرجوح ترده الآية ففيها إشارة إلى المنع إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ففيها إشارة إلى أن المسجد الحرام لا يقربه الكافرون المشركون والمشركون وأما الآية التي سمعت التي استذل بها حنابل رحمهم الله ومن أضرم من منع مساجد الله فإنه قد جاءت سنة بجواز دخول المساجد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدخل المشركين وأذن دخولهم المسجد هذه نبي دخولهم فهذا كما تقدم معكم حديث الباب تماما بن أثال رضي الله تعالى عنه ربطوه في سارة المسجد ربطوه في سارة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا جبير المطعم سمع رسول الله يقرى بالطور في المسجد وهكذا وفد ثقيف أنزلهم رسول الله المسجد وهكذا وفد نجران على ما يذكرون وهكذا العرابي دخل المسجد وهو كافر وربط ناقته بشيء من أو ربط ناقة في المسجد، ثم سأل رسول الله عن الإسلام، ثم أسلم بعد ذلك. دخل كافرا أولا، ثم أسلم سأل عن الإسلام وأسلم بعد ذلك. فهذه مصالح عظيمة في دخولهم. فإن عرض أو فإن عرَّ دخولهم من المصالح فلا يجوز دخولهم المساجد. لا يجوز دخول الكافرين المساجد إن عرض دخوله من المصالحة، وإن كانت ثم مصلحة في دخول الكافرين المسجد فلا بأس في دخولهم إلا الحرم فلا يدخلون فيه أبدا لا لمصلحون لغير مصلحون يبعدون عن الحرم محدود الحرم يذهبوا بعيدا عن الحرم ولا يدخلوا مكة أصلا هذا الذي خرجنا به في درسنا الماضي مسألة دخول الكافر المسجد هل يجوز أو لا أما الآن فيدخل السواح أولئك الانجاس المسائد أهل الإسلام يدخلونهم يصوروا يخرجوا ما معهم مصلحة ولا شيء غير أنهم يتجسسون علينا ويصورون يمشون لجهن أهل الإسلام ولا مثل هذا ما يمكن من الدخول إلا إذا كان ثم مصلحة رأوه في رأوها في في دخوله أما إذا كان هناك مصلحة ما يدخل هؤلاء كما في الآية التي سمعت أولئك ما كان لهم أن يدخلوها كافر ما له أن يدخل إلا لمصلحة إذا كان هناك مصلحة بس بسم الله قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بحسان حسان ممنوع من الصرف ولم يسمع في هذا العلم إلا المنع لم يسمع فيه إلا المنع وأما من جاء من غير هذا الاسم من الأسماء المضعفة فيجوز فيه صرف وعده صرف حيان يجوز فيه هذا وهذا اختلف فيه النحا اختلف فيه النحا حيان عفان ما هو مضعف وقبل الألف هالي والنون حرف مضعف حرفين أحدهم مضعف فهل يصرف أو لا يصرف الذي يظهر يبقى على صرف هذا هو الصحيح وأما حسان فيمنع من الصرف حسان يمنع من الصرف ليس فيه إلا هذا الوجه وهذا الذي سمع فيه حسان الصحابي قال مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك متفق عليه في الاستدلال بالسنة وأنا شخص إذا اعترض عليه في أمر من الأمور وقد فعله فينبغي الاستدلال ويزيل اللبس ويبعد الإشكال وهكذا أيضاً زين الاعتراض عليه بالاستدلال بالسنة أو بغير السنة قصي من كتاب الله سبحانه وتعالى أن ذنهما أصل في الاستدلال أو الإجماع يقول أجمع على هذه المسألة أو هذا الفعل قياسا على كذا ومع اتحاد العلماء مع اتحاد العلماء وأن أهل العلم قد قاسوا هذا على هذا وأما يفعل أفعال مجردة عن الدليل فهذا خطأ فإن حسان قد التمس من عمر الإنكار فلحظ إليه قال حسان بعد ذلك قد كنت أنشد وما كلمه عمر لحظ إليه بعينه وقال هنا معنى لحظ إليه أي أنه ينظر إليه بمؤخرة العين هكذا ينظر إليه بمؤخرة العين فينظر اللحظة هكذا تعرفون تعرف يعني المظرات عتاب كما ينظر إليه بس يعرف أي المقصود مقصود فلحظ إليه بمؤخرة عينه فهذا معنى لحظ إليه قال في المسمح لحظه بالعين ولحظ إليه نظرت إليه بمؤخرة العين عن يمين وإسار نظرت إليه هكذا وهكذا مؤخرة العين عن يمين وإسار فاللحاظ بالكسر مؤخر الع مؤخر العين مما يعني الصدق والمراد نظر إليه نظر إنكار وعتب الحاصل أن عمر نظر إلى حسان نظرت إنكار وتعجب كيف تنشد شعرا في بيت من بيوت الله والله يقول في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا ليس من الذكر في شيء فكيف يعني تنشد شعرا فيه فأنكر على حسان ثم قال حسان ما سمعت قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ما كان يمكن علي وعمر رضي الله تعالى عنه جعل لهم رحبا في المسجد رحبا في المسجد يجلسون يتحدثون فيها أو إذا في شعر معهم مباح أما داخل المسجد عمر ما كان يسمح لهم ويأذن لهم جعل لهم مكانا هكذا خارج ويجلسون يتناشدون إذا في شعر أو في حديث ربما يحتاج إلى رفع صوت فيه فيبعدهم من داخل المسجد أما بالنسبة لتخريج الحديث فالحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة لأنه تعلق بذكر وروح القدس أهجهم وروح القدس معه جبريل بدء الخلق باب ذكر الملائكة ثلاثة له مائتين عشرة وثنتين عشرة صفحة ومسلم 2485 من طريق سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن مسيم عن أبي هريرة من طريق اسميان بن عن زولي عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسانه وينشد شعر الحديث ثم ذكر الحديث لا بس يذكر تتم بعض الذين احتاجين مر بحسانه وينشد الشعر حذفنا بعض الفقرات ثم التفت إلى أبي هريرة أي حسان فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم اللهم نعم قال أبو هرير نعم سمعت هذا عندك يا أخي معرض اللهم هذه اللهم نعم طيب عند من مم. توكيد نعم وهل هي منادأ هذا ما فيها شيء من ندى أبدا ما فيها يا اللهم الأصل يا الله الأصل ما في شيء من معنى الندى فيها ولكن يؤتى بها هنا لتوكيد الجواب وتقرير الجواب اللهم نعم اللهم لا أي هذا سمعتم وأكد هذا شيء ما فيه مريا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيتك تنشد الشعر في مسجد رسولنا ورسول الله يسمعك وأذن لك اللهم نعم ويريد أن أؤكد الجواب أن هذا حاصل لعمر لا إنكارا فيه هذا الشيء حاصل، فيؤتى بها لتثبيت الجواب ونتوكيد الجواب في نحو هذا. اللهم لا، اللهم نعم. وهل هي نداء؟ اختلفوا فيها. فمنهم من قال تجر من جر على الأصل، فنقول اللهم منادى بحرف نداء محدود. وإن كانت ليس فيها معنى النداء، وإن لم يكن فيها، لي... وإن لم يكن فيها معنى النداء، فتجر عن الأصل. فيقال الله منادى بحرف نداء محدود، والميم حواض عن حرف النداء فتجر عن هذا الذي يظهر تجرع عن أصل وإن لم يكن فيها معنى ذا. طيب. ثم التفت إلى بهرير فقال أنشدك الله؟ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أئده بروح القدس سمعت يقول هذا؟ قال اللهم نعم هذا تخرج الحديث فهو من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد مسيب وصحيحين كما ترون. وهذه تتمة الحديث أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر وتركنا هذا الذي هنا فنحظ إليه إلى آخره ثم التفت تتمة الحديث إلى أبي هرينة أي حسان بعد أن قال هذا الكلام قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت هذه تتمة طيب مسألة حكم إنشاد الشعر في المسجد حكم إنشاد الشعر في المسجد يقول الأخ أصحاب المطبخ يخرجون إلى المطبخ الآن الذي عنده عمل يا أخوان يعمل ويكتب ما يسر الله ما فاته من الدرس من إخوانه يحتاجون إليه دواء مك غير يومك مك خلاص يعطيها تجعلها لله سبحانه وتعالى تجعل هذا اليوم تحتسب ما يهوته إن شاء الله قال حكم إنشاد الشعر في المسجد ذهب جمهور العلماء إلى جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة ذهب جمهور العلماء إلى جهاز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك من أنواع الخير لحديث الباب لحديث الباب وأما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. فيحمل على الشعر المدموم وأما حديث عمر بن شعيد عن أبيه عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الإشعار في في فيحمل على الشعر المدموم كهجوي مسلم أو صفة خمر أو ذكر النساء أو المرد كهجو مسلم أو صفة خمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم بعضهم ربما ما يمدح حكام المسلمين المظلوم بعضهم ظلمه وبعضهم الحمد لله عالم السور ما يمدح يتكلم فيه بشيء ولا يمدح المسن فبعضهم ربما يمدح الظلمة من الحكام الذين عرفوا ظلمهم يقوم أمام الناس وأنت فيك وأنت فيك وأنت كذا وأنت كذا ما هذا هذا لا يصلح لا يجوز وتتكرر مرة في المسن أصل الحرام مدح الظلمة بما نسي فيهم حتى لو كان فيهم ما ينبغي أن يمدحوه بشيء يسكت عنه وبس ويحذر من شرهم إن استطيع ذلك يبين الخطأ وإن لم تكن هناك مصلحة يسكت حتى يفرج الله مستريح مستراح منه فلا تثير على الناس شرا أو مدح ظالم أو افتخار منهي أو افتخار منهي عنه أو افتخار منهي عنه أو افتخار منهي عنه, من عنه. من عنه. يكون هنا. أو, سكهجوي أو افتخار منهي عنه وغير ذلك فهذا حرام إن شاده في المسجد وغير المسجد كما تعلمون هذا حرام إن شاده في المسجد قيل لسعيد المسيب إن قوم يكرهون إن شاد الشعر في المسجد فقال هؤلاء ينسكون نسكا أعجميا ينسكون نسكا أعجميا ينسقون نسخا أعجميا كانوا نسخا سيقوم بضم كاف أيضا ينسقون نسخا أعجميا يعبدون عبادة أعجمية ما يدرون مساكين ما عندهم علم بالسنن فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن الحسان هل ينسقون نسخا أعجميا ومما يسدل به على إنشاء الشعر حديث جابر سمرة قال شهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة في المسجد قال الشهيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مئة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهنية يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهنية فربما تبسم معهم رواه أحمد هذا في الباب وربما تبسم معهم رواه أحمد وأصله في مسلم من غير ذكر الشعر زاد الشعر تحتاج إلى نظر وأصله في مسلم من غير ذكر الشعر تعلمون حديث الصلاة في مسلم أن يصبح صلى كانوا يتذاكرون أمور الجاهلية أشياء من أمور الجاهلية وربما تبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول كنا كذا والله المستعان يذكرون بعض الأمور التي لا يفعلها الإنسان العاقل على الذي هو بكامل عقله لكن أمور الجاهلية كما تعلمون أمور الجاهلية الشخص يضحك منها إذا ذكرها هم كانوا يعيبون على تلك الأمور على تلك الأمور التي كانوا عليها في الحالة قبل الإسلام وقبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين العظيم فقالوا يذكرونه ويتعجبون كيف فعلونها كيف فعلوا مثل هذه الأشياء ولكن الشرك بالله والبعد لا لكما تعلموا حال يكون عليه الشخص كيف فمن الله على الصحابة بهذا الدين العظيم بعد أن كانوا في جاهلية جهلا كما قال حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر قلنا نأكل الموتة أو الميتة نأكل الميتة ونقطع الأرخام ونسي الجوار إلى آخر ذلك والقوي منه يأكل الضعيف هذه كلها أمور مزريه أمور مخزيه ونسى الله العافية فلما جاء الإسلام انتشلهم من هذا الشر الذي كانوا فيه وكانوا يتذاكرون أمور الجاهنية أما الشعر ما هو في مسلم يتذاكرون الشعر وأشياء من آمر الجاهنية هذه الزيادة ما هي في مسلم الحديث أصله في مسلم غير زيادة. قال ابن عبد البر كما في الاستدكار بعد أن ذكر حديث بيروير وهذا محمله عندي وهذا محمله عندي أن يكون الشعر الذي ينشد في المسجد ما ليس فيه منكر من القول ولا زور وهذا محمله عندي أن يكون الشعر الذي ينشد في المسجد ما ليس فيه منكر من القول وزور ولا زور وحسبك ما ينشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من ينشد على رسوله إيش الذي سينجد عليه الخير ولا يرضى عليه صلى الله عليه وسلم إلا بيسمع الخير فإذا سمع قيد ذلك أنكره قولوا بقولكم أو ببعض قولكم وهكذا وفينا رسول الله يعلم ما في قد قال لا فنبهها على الصواب أنه لا يعلم ما في قد إلا الله سبحانه وتعالى فما ينشد عنه الذي فإنه ينكره، وحسبك ما ينشد على رسول ما ينشد، وحسبك ما ينشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان في الفخر بالأباء القفار والتشبيب بالنساء وذكرهن على رؤوس الملاء وشعر يكون فيه شيء من الخناء، فهذا كله لا يجوز في المسجد لا في غيره، فهذا كله لا يجوز في المسجد لا في غيره. في والمسجد أولى بالتنزيه من غيره انتهى الاسم الكار الثاني من ستين وثلاثمين والمسجد أولى بالتنزيه من غيره وقال رحمه الله إلا أن الشعر وإن كان حسنا وهذا الذي قصدنا لأن ما تقدم قد ذكرنا إلا أن الشعر وإن كان حسنا فلا ينبغي إن في المسجد إلا غبا إلا أن الشعر وإن كان حسنا فلا ينبغي إنشاده في المسجد إلا غبا لأن إنشاد حسان كذلك لأن إنشاد حسان كذلك أي غبا ما كان دائما شعر شعر شعر هذا فيه نظر وإن كان حسنا وإن كان حسنا فإن المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام لم تبنى لهذا إنما لذكر الله الصلاة وغير ذلك الأشياء لكن هذه أمور أستثنية ورخص فيها فلا يكون فيها الاكثار يؤخذ على قدر الرقصة التي جاءت فيها ولا يكثر الناس من الأشعار في المساجد فهذا ما هو طيب كلام جميل فلا ينبغي إنشاده في المسجد إلا غبا لأن إنشاد حسان كذلك الحاصل القول بجواز إنشاد الشعر في المسجد بالقيود المذكورة هو الذي عليه المداهم الأربعة والقول بجواز إنشاد الشعر في المساجد بالقيود المذكورة هو الذي عليه المذاهب الأربعة وذهب قوم كما ذكر الطحاوي إلى كراهت إنشاد الشعر في المسجد واحتجوا بحديث عمرو النشعيب المتقدم عن أبيه عن جده وقال الصيمري الصيمري الصيمري كره قوم إنشاد الشعر في المساجد وليس ذلك عندنا بمكروه كره قوم إنشاد الشعر في المساجد وليس ذلك عندنا بمكروه هذا هو صواب ما هو مكروه بالقيود المتقدمة حاصل إنشاد الشعر الجيد جيد لا بأس بإنشاده في المسجد ولا يكثر منه لا يكثر منه ولا يكثر أو لا يكثر الشعراء منه لا يكثرون منه بغذر الحاجة إذا احتاج إلى إنشاد أشعار حصل شيء من الأمور احتاج إلى النفاح عن دين الله سبحانه وتعالى يقوم ينافح الشخص كما كان ينافع حسان وينصب له ذلك الكرسي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم نافعا عن السنة وعن دين الله جل وعلا كل حدث حديث أو أحب بعض الإخوانا يلقي شعرا بعض الناس يلقي شعرا فيه من الأداب والمكارب مكارب الأخلاق يقوم يلقي لا بس أما يبغى الليل كلها مثلا أشعار أو شيء من هذا مثلا هذا أحسن لا يفعل يجتنب هذا أو كل نيلة مثلا والشعر يقال, الشعر يقال على كل نيلة على مدار الأيام والشهور والشعر هذا أيضا خطأ وإنما لكل يحدث حديث فإذا حصل شيء على أهل السنة حصل شيء من هذه الأمور وحتاج أهل السنة ينافع باللسان وكذلك المنان وأيضا بمثل أشعار هذه والتأريفات لا بس يقوم يشعروا ويبينوا الخطأ ويهجوا أولئك المبتدعة وهجوا المبتدعة جائز والمخالفين للشرع، فإن حسانا كان يهجو الكفار والمخالفين لدين الله جل وعلا، فهج المخالف لدين الله لا بس، هذا ما فيه معنى، ولا يذكرنا بما فيه، ولا يصلح التجاوز، فإن الذي يتجاوز يخون ما يثبت، الذي يتجاوز ما يثبت يذهب، يذهب يريد ينافح وفي نفس الشيء، وفي نفس الشيء على بعض الناس فيستغل الفرصة، الله عالم بسريرة، تجده ما يثبت يذهب ينتقم من الله منه ويفضحه الله جل الله والذي هو ينافع عن الخير بصدق فهو ثابت علمه عليه ثابت علمه عليه وعنا نفاحه وعلى الخير الذي هو عليه ونسأل الله العافية وبعض الشعراء ربما ذخين ربما ذخين فيستغل المواقف ويغلو في شعره حتى يعاتب أولئك الذين يأذنون مثلا أو شيء وما يدرون بمكره ما يدرون مكره يذهب يأتي من هذا والآن ربما تجد يثني على الرافضة ويدافع عن الرافضة ويدافع عن الرافضة الآن في أشعاره ويضم التحالف ويضم هذا صار منافعا عن الرافضة الآن وعما هو حاصل هؤلاء صحاب مكر بعضهم صحاب مكر تجد يندس ويستغل مثل هذه الأمور التي ربما تحصل فالحاصل مسألتنا لا نخرج عنها Anna Inchad الشعر isvill بالقيود mot والله och Anna الله från de hemdragen innan han